ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و مما رزقناهم وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْسِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْسِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ وعلى هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم